الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل اخواني الكرام شرح هذه الأربعين النووي للإمام الحافظ الإمام النووي رحمه الله تعالى ومعنا شرح الشيخ العلامة الدكتور الوالد صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه وشرح هذا الموسم بالمنحه الربانيه في شرح الأربعين النووية ومعنا هذه الليله الحديث الثامن عشر قد مر معنا الحديث السابع عشر من يذكرنا بالحديث السابع عشر كل حديث عندنا أسبوع كل حديث كل أسبوع نحفظ حديث. فنكون قد حفظنا عن النبي عليه الصلاه والسلام أربعون حديثا صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الحديث الذي مر معنا ما هو الحديث الذي مر معنا الاسبوع الماضي حديث ابي يعلى شداد بن اوس حديث ابي شداد بن اوس رضي الله عنه الامام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله نسيتم بسرعه تنسوا ان الله كتب إن الله كتب الإحسان على كل شيء إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحه وليحد أحدكم شفرته وليلحد ذبحته حديث عظيم معنا هذا الأسبوع الماضي فهذا الحديث جامع لأصول عظيمة في الإحسان و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 بخلق حسن حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح والفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن أن الصحيح اقوى من الحسن اقوى من الحسن فالصحيح كما عرفه علماء الحديث ما رواه عدل تام الضبط من بداية السند الى نهايته مع السلامه من الشذوذ والعلل هذا هو الحديث الصحيح فسلسلة الرجال عرفوا بالضبط والعدالة والأمانة ولم يعرف عنهم شيء من غير ذلك فعرفوا يعرفونهم بالعدالة وبالأمانة وبالضبط وبالدين إلى غير ذلك وبالنقل وبالحفظ نعم من بداية السند إلى نهايته يعني سلسلة الرجال كلها معروفة عندهم وناس يشهدون لهم والحسن هو ما راوه عدل خفيف الضبط فيختلف من جهة الضبط من جهة الحفظ فقط وإلا فالحسن من قسم الصحيح من قسم الصحيح إلا أنه أقل درجة من الصحيح لما فيه من خفة ضبط بعض الرواد وليس ما اقول حسن ان هذا الحديث لا يؤخذ بل يؤخذ به ويستدل به ويعمل به ويعمل به الحسن ليس كالضعيف ليس كالضعيف نعم فهذا الحديث اخواني الكرام حديث ابو ذر الغفاري رضي الله عنه والمشهور ابو ذر مشهور أن اسمه جندب بن جناده جندب بن جناده بن قيس بن عمرو بن مريل بن, بن سعير بن حرام بن عفان والعلماء ذكروا ترجمته رضي الله عنه وارضاه الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أحد السابقين الأولين للإسلام ومن نجباء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقيل أنه خامس خمسة الذين دخلوا الإسلام يعني من الأولين من الأولين الذين دخلوا في الإسلام ثم إنه رد إلى بلاد قومه يعني رجع إلى بلاد قومه فأقام بها فأمر النبي عليه السلام امره بذلك صلى الله عليه وسلم بأن يبقى مع قومه فلما هاجر النبي عليه السلام هاجر إلى المدينة فبعد ذلك هاجر إلى المدينة ولزم النبي عليه السلام وجاهد مع النبي عليه السلام وكان يفتي في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وقيل أنه آدم آدم يعني أسمر اللون أسمر اللون ضخما جسيما كت اللحيه وكان رضي الله عنه وارضاه راسا في الزهد والصدق والعلم والعمل قوالا للحق لا تأخذ في الله لومه لائم وابو ذر الغفارك كان ممن شهدوا فتح بيت المقدس ردها الله جل وعلا إلى المسلمين من جديد فممن شهدوا فتح المقدس في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه فأبو ذر كان زاهدا عاملا وله أحاديث عديدة عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم وقد نصحه النبي عليه الصلاة والصلاة وهو من الذين اعتزلوا الفتن لأن النبي عليه الصلاة والسلام نصحه قد قال له عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام المسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا شوفوا يقول لمن يقول للصحابي يقول للصحابة يقول, يقول إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي قال العدل الإمام مسلم شوف بماذا يوصله المسلم قال لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا خف عليه قال إياك أن تتأمر على اثنين أو أن تتولى ما لا يتين والآن بعضهم يريد الإمار يريد ليتولى بعضهم وارأت في هذا نسأل الله العافية بعض الناس عندهم تقدم عجيب حتى في الأمانات وأموال الناس شيء خطير شيء نسأل الله العافية الرجال يعني يخافون منه أهل الإيمان يخافون من هذا و فبلغ رضي الله عنه من الصدق والأمانة إلى غير ذلك ومات قيل انه مات بالربذة سنة إثنتين وثلاثين وصلى عليه عبد الله بن مسعود ثم عبد الله بن مسعود صلى عليه ومات بعده بيسير ومناقبه وفضائله كثيرة جداً, كثيرة جدا هذا الحديث كذلك جاء عن الصحابي الجليل جاء عن الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه ومعاذ بن جبل قيل أنه أسلم وهو ابن ثمان ثمان عشر سنة أولى الشباب الذين نصر الله جل وعلا بهم الدين ونصروا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقد شهد مع النبي عليه الصلاه والسلام بدرا وشهد مع النبي كل الغزوات. رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين وهو الذي بعثه النبي عليه الصلاه والسلام إلى اليمن بعد غزوة تبوك أرسله النبي عليه الصلاه والسلام لليمن ليعلم الناس التوحيد قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعم شهاده لا اله إلى الله يعني أمره أن يبدأ بماذا؟ التوحيد اولا قال فانهم اطاعوك في ذلك فاعلم ان الله افترض خمس صلوات وهكذا بالترتيب فلما ارسله امرهم بان يبدا بماذا بدعوه الناس الى مات الى التوحيد اولا للناس عليها ان الناس ان توحد الله جل وعلا ان يشهدوا ان لا اله الا الله فان يشهدوا ان لا اله الله بعد ذلك صلاه زكاه صوت حجم مش يقول تعالى صل وهو لم يوحد للعز وجل ف قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه السلام أعلم أمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل من العلماء يتقدم العلماء يوم القيام أعلم الناس بالحلال والحرام في هذه الأمة معاذ بن جبل إذن كانت له مكانة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يحبه صلى الله عليه وسلم وأيضا قابل مرة النبي عليه الصلاة والسلام عد mid-jabali التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ إني أحبك في الله شوف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا معاذ إني أحبك في الله وقال له قال له يعني النبي عليه الصلاة والسلام أفلأ علمك كلمات تقولهن نبر كل صلاة قال تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هل تقول في التشهد أو تقول بعد الانتهاء من الصلاه فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء هذا الدعاء فكان عم عدل جبل من أكثر الصحابة علما بالحلال والحرام وكان قارئا جيدا للقرآن كان زاهدا متصدقا ورعا كريما متعبدا لله عز وجل مجتهدا في العباد هذا نذكره العلماء ذكروا سير هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء الأخيار حتى نتمثل بهم ونتشبه بهم هؤلاء اباؤنا وأجدادنا فالإنسان يتشبه بهؤلاء الأخيار لما يسمع هذا الذي رضي الله عنه ورضوا, ورضوا عنه والنبي بشره بالجنة ومع هذا شوف اجتياد في العبادة وطاعتهم وما كانوا عليه من الخير فالإنسان ينشط ويجتهد ويريد أن يكون مثل هؤلاء، فكان صحابي مطيع لربه جل وعلا، حتى قال في عمر رضي الله عنه قال عجزت النساء أن يلدنا مثله، مثل معاد بن جبل قال ولولاه لهلك عمر، ولولاه لهلك عمر، شو عمر؟ ماذا يقول رضي الله عنهم أجمعين، واتفق أهل التاريخ. والسير ان هذا الصحابي الجليل مات في طاعون عمواس الذي كان في الشام بناحيه الاردن جاءهم طاعون شديد نسال الله العافيه ومات فيه اكثر من خمسه وعشرين الف من الناس في هذا الطاعون ابتلاء من الله عز وجل وهو تمنى ان يموت في هذا الطاعون فسال الله جل وعلا يتوفاه لان هذه شهاده الموت بالطاعون شهاده وكان يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام قال انه سي سي سيخرج هناك يعني وباء يهلك الناس فمن أصابه فهذه تزكي ورفع له فلما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ان يموت وفعلا اصابه الطاعون ومات بسبب طاعون طاعون عمواس الذي كان في الشام في ناحيه الاردن فرضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين وتوفى محتسب الاجر هكذا اهل الايمان اهل الايمان الابتلاء لهم رحمة بعكس اهل الشر ابتلاء لهم عذاب اهل الايمان امتحنهم الله ابتلاهم وماتوا هذا رحمه لهم لان الله عز وجل اختارهم وطهرهم سبحانه وتعالى اما اهل الشر والفساد نسال الله العافيه والكفر والشرك فإذا حل بهم العذاب فإذا حل بهم الابتلاء فهو عذاب عذاب لهم هذا الفرق إذا حل الابتلاء بالمؤمن واذا حل الابتلاء بغير المؤمن هذا رحمه وهذا عذاب نسال الله لنا ولكم العافية فاذا هذا الحديث اخواني الكرام رواه هذين الصحابين الجليلين معاذ بن جبل السلام انه قال اتق الله حيثما كنت وهذا الحديث اخواني الكرام حديث عظيم في حديث عظيم في هذا الباب اتق الله حيثما كنت فالنبي أمر بما امر هنا بالتقوى صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه ثلاث كلمات يعني كل كلمة وصية مستقلة هذا الحديث فيه ثلاث كلمات كل كلمة وصية مستقلة فهذا الحديث إخوان الكرام هو منهج للمسلم يسير عليه في حياته وتعامله مع الله وتعامله مع نفسه وتعامله مع الناس أولا في تعامله مع الله جل وعلا يجب على المسلم أن يتق الله بطاعته ويترك معصيته فالتقوى هي فعل ما أمر الله جل وعلا به وترك ما نهى الله جل وعلا عنه لأن هذا يقيه من عذاب الله عز وجل وتقوى الله كلمة جامعة تجمع كل خصال الخير هي وصية الله جل وعلا الجبع خلقه قال الله عز وجل: "ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب و من قبلكم واياكم ان اتقوا الله" فأوصل الله الذي من جاء من كان قبلنا واوصانا بتقوى الله عز وجل فقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث حيث ما كنت هذا امر ليس امرا امر امر بالتقوى اخواني الكرام امر بالتقوى وشوف قول النبي عيسى قال اتق الله حيث ما كنت فامرنا النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى الله جل وعلا في كل مكان وفي كل زمان في كل مكان وفي كل زمان مش هناك مكان محدد تتقي لها عز وجل فيه ثم في أمكن أخرى لا تتقل لها فيه هذه مصيبة ولذلك النبي شوف هنا يأمرنا بتقوى الله في كل مكان وفي كل زمان لانها كلمة حيث قال عليه والسلام حيثما كلمة حيث قد تتوجه إلى الأمكنة كما قد تتوجه إلى الأزمنة فقد يعنى بها المكان وقد يعنى بها الزمان يعني قد تكون حيث قد تكون ظرف مكان وقد تكون ظرف زمان وهي هنا في قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت تحتمل الأمرين تحتمل المكان وتحتمل الزمان فقوله صلى الله عليه وسلم جمع لك كل هذا الامر قال لما قال اتق الله حيث كنت يعني اتق الله في كل مكان وفي كل زمان مشتق الله متعلقه بالمسجد تدخل تصلي تعبد تركع ترفع يديك اذا خرجت ما في حلال وما في حرام وتفعل ما تريد في المسجد شكل وفي العمل شكل اخر في المسجد في, في بين الناس شكل وبين الاقارب والأهل شكل آخر في بلدك في شكل وفي هذه البلد الغير الإسلامي شكل آخر لا بعض الناس عندهم هذه الأفكار يظن أنه هناك بلاد كفر يفعل ما يريد كما قال لي مرة واحد من الناس قال هذا ليست بلاد المسلمين كنت نهيته مرة عن الموسيقى قال نحن لسنا اصلا في بلاد الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت وليس أن الحرام الذي في بلاد الإسلام ليس محرم علينا هنا نسأل الله العابد يعني حرام علينا في بلادنا هنا حلل علينا من يقول بهذا الكلام هذه مصيبة كبيرة بعض الناس هكذا يظن تجد في بلاد الإسلام يتقي عدة أمور أما هنا لا يتقي شيء في بلاد الإسلام يخاف من الربا وهنا لا يخاف من الربا إلى غير ذلك من المصائب التي يقع فيها كثير من الناس فقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله امر حيثما كنت يعني امرك نبيك بتقوى الله اي في كل مكان وفي كل زمان في كل مكان وفي كل زمان فالامر اذا بالتقوى هنا للوجوب إخوان الكرام لماذا للوجوب لأن التقوى عظيمه جدا أصل من أصول الدين تقوى الله اصل من أصول الدين ولذلك الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتقوى فلو لم تكن واجبة كيف أمر نبيه قال الله عز وجل يا ايها النبي اتق الله فامره بتقوى الله عز وجل وامر المؤمنين بتقوى الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته فامر امر امر نبيه وامر المؤمنين وامرهم سبحانه وتعالى امر الناس جميعا بتقوى الله عز وجل قال يا ايها الناس اتقوا ربكم أمر الناس جميعاً سبحانه وتعالى بتقوى الله عز وجل والتقوى اخواني الكرام جاءت في القرآن في مواضع عديدة عظيمة كثيره جداً في كتاب الله عز وجل وأتت التقوى في عدة مواضع في عدة مواضع أخرت بتقوى عذاب الله عز وجل سبحانه وتعالى عدة مواضع الله عز وجل أمر بالتقوى من عذاب الله عز وجل و recibir وإتقاء يوم القيامة هذا في عدة آيات قال الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل واتقوا النار التي اعدت للكافرين فأمرنا الله عز وجل بأن نتقي العذاب وأن نتقي النار وأن نتقي ما يكون من أهوال يوم القيامة وهكذا في آيات كثيرة جدا فإذا هناك أنواع للتقوى أنواع فيما يتعلق بالتقوى فإذا توجهت كما قال العلماء رحمه الله تعالى إذا توجهت التقوى وصار مفعولها لفظ الجلالة كما في قول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فمعناه هنا إخواني الكرام لما يخاطبك الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا خطاب لنا اتقوا الله فهذا المقصود منه أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقائك أن تجعل بينك وبين عذاب الله وصخطه وأليم عقابه وقاية. وقاية في الدنيا والآخرة تقيك من هذا وهذه الوقاية اخواني كرام تكون بماذا؟ بالتوحيد ونبد الشر بالتوحيد ونبد الشر هذه التقوى أساس الأمر تقوى الله جل وعلا سبحانه وتعالى لأن التقوى هذا معناها كما ذكر أهل اللغة أن التقوى مرجع الى هذا يعني أصل هذه الكلمة وقوى اصلها وقوى فالتاء فيها منقلبه التاء فيها منقلبه عنوان يعني هي من الوقايه وقاه يقيه وقاية فتقول اتقيت الشيء بالشيء ما معنى التقت الشيء بالشيء اي جعلت بينك وبين هذا الشيء وقايه وقاية والعرب هذا معروف عندها وتعرف ذلك ولذلك في اشعارها تجد هذا يعني عند العرب فاذا اولا تقوى الله جل وعلا في القران جاءت على ثلاث مرات تقوى الله جل وعلا في القران جاءت على ثلاث مرات. المرتبه الاولى ان الله جل وعلا امر كل الناس جميعا أمرهم بتقوى الله عز وجل أول, آية أول أمر في القران سوره في البقره قال الله عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم هذا أول أمر في القران فهنا معناه لما الله عز وجل يامر الناس جميعا بتقوى الله معناه ان يسلموا ان يسلموا لله عز وجل معنى أن يحققوا التوحيد ولذلك هذا امر اول أمر بالتوحيد وهو أول نهي عن الشرك يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا هنا النهي فلا تجعلوا لله أنداء شوف. أيها الناس التق... قال... عفوا يا أيها الناس عبدوا ربكم هذه العفوا أنا... أمشيت عن الآية في صلاه النساء مش هي الآية هذه الآية الأولى في صلاه البقرة يا أيها الناس عبوث ربكم وأول أمر بالتوحيد الآية التي تكلم عنها في صلاه النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال الكثيرة ونساء هذه صلاه النساء اختلطت عليه فهذا معناه لما قال الله عن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فمعناه أي أسلموا ووحدوا الله جل وعلا واتركوا الشرك فإذا من اتى بتوحيد سلم ومن نسأل الله السلام وقع في الشرك فهذا في عذاب الله عز وجل سبحانه وتعالى ولذلك قال جمع من المفسرين قوله جل وعلا إنما, إنما يتقبل الله من المتقين قالوا اي يتقبل الله من الموحدين ما يتقبل الله من المشركين يتقبل الله عز وجل من الموحدين إذا المرتبة الأولى أن الله أمر الناس جميعا بالتقوى معناه ماذا أن يسلموا ويحققوا التوحيد وينبذون الشرك. المرتبة الثانية أن الله عز وجل أمر المؤمنين أمرهم بتقوى الله عز وجل هذه المرتبة الثانية الله عز وجل قال يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله فأمر الله عز وجل المؤمنين بتقوى هذا للمؤمن يعني هذه ما تكون؟ تكون بعد تحصيله التوحيد وترك الشرك فتكون التقوى هنا في حقه أن يعمل بطاعة الله عز وجل وأن يترك معصية الله عز وجل هذا معنى التقوى في حق المؤمنين نعم والمرتبة الثالثة اخواني الكرام تقوى أمر بها من هو آت بها يعني الله عز وجل يأمر بالتقوى من هو محقق للتقوى فإذا أمر من هو محقق للتقوى يعني يأمره بشيء هو محصله قد حصل هذا الأمر ويعني آه... قد حققه فهذا معنى أن يتفث عليه كقول جل وعلا على يا أيها النبي اتق الله هالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتق الله حاشا وكله وإذا من النبي عليه الصلاة هنا الله عز وجل يأمر بأن يتمث على هذه التقوى التي حصلها وحققها فهذه ثلاث مراتب فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله حيثما كنت يدل على أن الإنسان يجب عليه أن لا ينظر إلى الناس ولا يخشى الناس وإنما يخشى الله سبحانه وتعالى سواء كان مع الناس أو كان خاليا بنفسه لأن الله عز وجل يعلم حاله حتى لو توارى عن الناس فان الله لا يخفى عليه شيء قال الله عز وجل ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء وقال جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله هذا معنى التقوى اخواني الكرام أن الانسان يتقي الله في كل مكان وفي كل زمان هذا معنى قوله عليه الصلاه والسلام الله حيثما كنت أما الناس الناس فهم لا يعلمون لا يعلمون عن باطنك ولو كنت جالس بينهم ومن باب اولى ان لا ألا يعلموا عنك شيئا اذا اختفيت عنه انت تصورت تجلس بين الناس وما في أحد يعلم الشيء في الداخل عندك فكيف اذا اختفيت عن الناس سيعلمون شيئا ما يعلمون شيئا ولكن الله جل وعلا يعلم سبحانه وتعالى ولهذا قال عليه الصلاة في الاحسان الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فهو يراك هذه منزله المراقبه المنزله الأولى منزله عظيمة هي منزلة ماذا؟ تذكرون أماذا؟ أن تعبد الله كأنك ترى منزلة ماذا؟ لا هذا الإحسان تعبد الله كأنك ترى؟ لكن ما معناها نعم الطلب معناها الطلب أن تطلب هذا فإذا لم تستطيع أن تطلب هذا يعني إذا لم تستطيع أن تعبد الله كأنك ترى عباد الطلب فتأتي بالمنزله الثانية التي أقل منها شويه وهي منزلة المراقبة المراقبه المنزله الأولى منزله ماذا طلب يعني أنك انت تعبد الله كانك تراه فاذا لم تست قال عليه الصلاه فان لم تكن تراه فانه يراه هذه منزلة المراقبه تعلم أن الله يراك فتخشى الله عز وجل فمنزله الاحسان منزله عظيمه الاولى منزله طلب تعبد الله كانك تراه في كل الامور تستحضر ربك جل وعلا فان لم تكن تراه فانه يراك يراقبك سبحانه وتعالى نعم ثم إن بعض الناس اذا كان في بلاد المسلمين أظهر الإسلام فإذا ذهب إلى بلاد الكفر تنكر ووافق الكفار على ما هم عليه فيتلو فيتلون كما تتلون الحرباء وهذا أمر لا يجوز والواجب على المسلم أن يخاف الله ويراقبه في أي مكان وفي أي بلد هذا والله يعني مصير لما يتي الإنسان إلى هنا ويظن أنه قد فتحت له الأبواب على مصرعه وحل له ما حرم, له ما حرم عليه وكل شيء يستطيع أن يفعله كثير من الناس ضاعوا في هذه البلاد بلاد الإسلام على الأقل ولو فيها بعض الناس يقول فيها ما فيها مع هذا الإخوان الكرام، فإن الإنسان ما يستطيع أن يفعل كل هذه الأمور في الناس ما زال عندهم عيب، عندهم هذا لا يجوز في المساجد فيها الناس يعني الذين يامرون بالمعروف وينهون عن المكره هؤلاء هذه الأمور مفقودة نسال الله العفو مفقودة وذلك يكسر الضياع. يكثر الضياع في هذه مثل هذه البلاد فإذا هذا اولا بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى فيتقي الله عز وجل فهذه تقوى الله جل وعلا واحسن من عرف التقوى من احسن تعريفات يعني لمعنى التقوى ما ذكره هذا العالم الزاهد الذي تلقى العلم عن الصحابه تبع جليل وهو طلق بن حبيبي طلق بن حبيب رضي الله تعالى قال من حبيب العنزي البصري قال تقوى الله شو كيف أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو تواب الله الله أكبر قال وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله الله تعريف عظيم هذا من الناس. أحسن ما التقوى. قال أن تعمل بطاعة الله كيف تعمل بطاعة الله عز وجل على هواك على كتاب وسنه على نور قال على نور من من الله يعني إذا عملت بطاعة لابد يكون عندك الدليل من الكتاب والسنه تعمل بطاعة الله على نور من الله نور وهو الدين القرآن والسنه الدليل تعمل بالدليل إذا أطعت الله يكون عندك دليل قال ترجو من هذه الطاعة ماذا؟ ثواب الله قالوا تترك معصية الله معصية كذلك تركناها لابد أن يكون عندنا الدليل تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله تعريف عظيم جدا عرفهم هذا العالم الزاهد يعني الكبير كبير من كبراء العلماء وعلمان اخذ عن الصحابه كما قلنا وقد سال رجل رجل سال ابا هريره رضي الله عنه عن التقوى فقال له ابو هريره رضي الله عنه قال هل أخذ اخذت طريقا ذا شوك قال نعم قال فكيف صنعت قال اذا رايت الشوك عدلت عنه او جاوزته او يعني تركته فقال ذاك التقوى, التقوى شو كيف بين له بالميزان إذا مشيت طريق في شوك هل تدخل في شوك وإنما تتقي هذا الشوك تتجنب هذا الشوك هذه تقوى هذه تقوى الله اكبر ولذلك رواية نحو ذلك أيضا عن كعب الأحبار لما سأله عمر بن الخطاب وقد نظم هذه الأبيات يعني من كلام أبي هريره رضي الله عنه لما قال لهذا الرجل هذا الكلام هذا الكلام نظمه شاعر ابن المعتز الشعر المعروف قال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى ثم ذكر ما مقلب ورين قال واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يراه قال في آخر البيت لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى إن الجبال من الحصى وهذا يعني تعريف عظيم للتقوى فاذا هذا تعريف التقوى اخواني الكرام ولذلك أوصان الله جل وعلا وأوصى الناس جميعا أوصى المؤمنين وأوصى الأنبياء الثانيا بينه وبين نفسه قال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيء الحسنة تمحها وأتبع السيء الحسنة تمحها فإذا صدرت يعني أتبع كذلك هنا أمر من النبي عليه والسلام فعل، والفاعل انت والسيئه هي المتبوعة هي المتبوعة والحسنة هي التابعة هي التابعة يعني معنى كلام المسلم يجعل الحسنة بعد ماذا يجعل الحسنة بعد ماذا بعد السيئة وأتبع السيئة الحسنة إذا اسات فعليك أن تتبع هذه السيئة بماذا بحسنة فإذا المتبوعة هي السيئة والحسنة هي التابعة نعم فاذا يعني المقصود من كلام إذا اذا عملت سيئه فاتبع بحسنه مباشر فهذه الحسنات تمحو هذه السيئات لان الحسنات يذهبنا السيئات كما قال جل وعلى اقيم الصلاه طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات يذهبن السيئات وجاء في صحيح البخاري وغيره من كتب السنن يعني رجل من الصحابه حصل له قبل امراه فجاء جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره خاف على نفسه وغير ذلك، فجاء إلى النبي صلى الله فأنزل الله جل وعلا هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزله من إن الحسنات ذهبنا فقال الرجل قال يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم، لن جاء خائف ويعني يتأسف على ما فعلوا وغير ذلك، قد يقع الخطأ من الإساءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أصليت معنا قال نعم قال قد غفر الله لك معناها أن صلواتك في المال الصغائر المباصل وصل إلى الزنا الزنا كبير من كبائر تحجية هو لكن هذا الأمر هو من صغائر الذنوب كالنظر إلى النساء أو ما أشبه ذلك مما قد يحصل ما أشبه ذلك مما قد يحصل لذلك النبي سأله قال, قال له أليس قد صليت معنا قال نعم قال فإن الله قد غفر ذلك في ذلك الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن الجمعه الى جمعه ورمضان إلى رمضان نعم هذا يدل على أن المؤمن يجب ان يستغفر مسيا ومش الرجل قبل ثم بعد ذلك ما استغفر الله وفرح بهذا وقال ارجع مره أخرى وتعد الحدود لا فلما حصل هذا ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر يريد ان يتوب من هذا الذنب لذلك النبي قال أصليت معنا قال نعم قال قد غفر الله ذنبك الله اكبر فالذي لا يصلي ما حاله من الله الذي لا يصلي ما حاله فاذا بينك وبين نفسك النبي يقول لك واتبع الحسنه واتبع السيئه الحسنه تمحوها فاذا صدرت من العبد سيئة يجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل ويتبع بالحسنات الحسنات يذهبن السيئات كما الايه التي قرات عليكم واقم الصلاه طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وكذلك الحديث الآية والحديث الصلاوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت قوله صلى الله عليه وسلم تبحها أي تزيلها وتكفرها هذا من فضل الله عز وجل علينا إخواني الكرام وهذا من جملة الأمور التي يكفر الله جل وعلا بها الذنوب وكذلك من حافظ على الفرائض فإن الله جل وعلا من حافظ على الفرائض فإن الله عز وجل سبحانه وتعالى يكفر عنه الذنوب الصغائر جل وعلا فلا تقنط من رحمة الله بل بادر إلى التوبة إلى الله عز وجل قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فالتوبة تجب ما قبلها بل المشرك والكافر إذا تاب تاب الله عز وجل عليه قال تعالى قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف الله فجاء لما اسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فعل ما فعل وحارب النبي عليه السلام واسلامه كان متاخر شوي فلما جاء الى النبي عليه السلام قال يا رسول الله اعطيني يدك ابيع فمد النبي عليه وسلم يده فامسك عمرو بن العاص قال ما لك يا عمرو أراد أن يعرف قال ما لك يعرف قال أردت أن أشترك قالت أشترك ماذا قال أن يغفر لي ما قد فعلت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولا تعلم يا عمر أن الإسلام يجب ما قبله الله أكبر نعمة عظيم. قال والتوبة تجب ما قبل أي تهدف وتمح ما قبله قال والحج يجب ما قبله الله وكبر. شوف كم من الخيرات عقل الله عز وجل تجب ما قبلها من تاب تاب الله عز وجل عليه الله اكبر اذا اتى الانسان بشروط التوبه انتهى تجب تهدئه الاسلام الحج الحج المبرور ليس لو جزاء الا الجنه ويرجع الإنسان كيوم ولدته امه وكما قال عليه الصلاه والسلام فهذه كلها هذه الفرائض والعبادات تكفر الصغار فالتوبه تجب ما قبلها فكيف بالذنب الذي هو دون الكفر الشرك فلا تتعاظم الذنوب وتيئس من رحمة الله عز وجل وتيئس من التوبه وتب الى الله ولا يكفي التوبه باللسان بل اتبع توبتك بعمل الصالحات ما منا لا يخطئ كلنا خطاء آه آه الخطائين التوابون كما قال عليه الصلاة والسلام الإنسان يتويل الله عز وجل كما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتك حسنات مش فقط يغفر لك الله عز وجل يبدل سيئاتك حسنات فضل من الله عز وجل فتعامل مع نفسك بهذا المقياس وأكثر من الحسنات وتبعني السيئات والله جل وعلا يعفو ويغفر إذا فعلت أسباب المغفر ثالثا بينك وبين الناس فإذا الأولى بينك وبين الله عز وجل اتق الله حيثما كنت الثانيه بينك وبين نفسك واتبع السيئه الحسنه تمحها والثالثه بينك وبين الناس قال وخالق الناس بخلق حسن الله تعامل مع الناس معامله طيبه خلق الحسن بالكلام الطيب بشاشه فان ذلك مما يزرع الموده في القلوب ويؤلف بين الناس والخلق الحسن صفه حميده تكون في الانسان يمنحها الله جل وعلا سبحانه وتعالى من العباد والانسان يتخلق بالاخلاق الحسنه والله جل وعلا قال في نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم شهد الله جل وعلا بهذا الخلق العظيم ولهذا نبي تحول اعداءه إلى اصدقاء صلى الله عليه وسلم الصحابه الذين كانوا يحاربوه اصبحوه يحاربون معه سبحان الله وصاروا من خواص أصحابه بسبب خلقه صلى الله عليه وسلم صاروا يدافعون وينافعون ويجاهدون معه عليه الصلاة والسلام وهم بالأبس كانوا من الألث الأعداء لكن بتعامله وخلقه صلى الله عليه وسلم مع الناس تجلب الإسلام والله من قرأ سيرة النبي عليه لا يسعه إلا أن يؤمن بهذا النبي ويدخل في الإسلام سبحان الله شوف هؤلاء الكفر الذين تعلموا وتضلعوا في علومهم والله كل هؤلاء الآن يعني سادات هؤلاء النصارى واليهود وغير هؤلاء الذين تعلموا العلوم ودرسوا التوراة والإنجيل يصلون بعلم اليقين أن محمد رسول يصلون في كتبهم هذا وما عندهم شك لكنهم ما يستطيعون أن يتركوا المناصب يخافون على أنفسهم إلا من وفقه الله كما هذا واحد مؤخرا أسلاس سمعتم به وصل إلى هذا الحق كله الذي يبحث عن دين الإسلام يجد أن هذا الدين الحق لا شك لا شك لا شك فيسلم لا, لا لا هذا النبي لو من عرفه والله لا يسعى إلا أن يتبع هذا النبي الكريم لما هاجر علي الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة تصور اجتمعوا عليه وجمعوا من كل قبيل رجل قوي واتفقوا على أن يضرب هؤلاء الرجال يضربوا النبي عليه الصلاة والسلام ضربة رجل واحد بالسيف كلهم يضربونه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل فما أنهم المخاف من بني هاشف بني عبد المطلب قالوا خافوا منهم يعني أن يطلبوا يعني أن ان يطلبوا الظهر وغير ذلك من الامور والفديه فقالوا نقسم هذا من القبائل فما يستطيع من سينتقم فما راوا النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر النبي عليه الصلاه والسلام ومع هذا ترك علي رضي الله عنه كان عنده امانات لان النبي صلى الله عليه وسلم يسمى كان يسمى الامين الكفار والمشركين لا يثقون في احد الا النبي عليه الصلاه والسلام فاذا احد منهم اراد ان يؤمن احد على امانك لياتي النبي قل هذه امانه خليها عندك يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني خير الابين ولما خرج وفعلوا فيه ما فعلوا ارادوا أن يقتلوه ويضربونه ضربه رجل واحد قال لعلي هذه امانات الناس فلان وفلان ردها له اي خلقان الله اكبر فالواحد وفعل فعل شيء قليل قليل جدا يعني ايصل الى هذه الدرجه تنتقل منه شد انتقام نسال الله العافية وربما هدمت حياته وهدمت عمله وهدمت شغله بالكذب وليس حتى بالحق نسال الله العافية يريد ان يؤذيه باي طريقه يعني احيانا بعض الناس تصل بدرجة انتقام الى أنه نسأل الله العافيه تنزع الرحمه من قلبه اعوذ بالله ايش هذا نسال الله العافية النبي عليه الصلاه والسلام لما خرج من الطائف مغتم ومريض على الاسلام وضربوه وفعلوا فيما فعلوا نسال الله العافية صابه حزن شديد فجوب ملك الجبال راى ما راى قال ان ربك راى ما قال لك قومه ان شئت أطبقت عليهم الاخشبين جبلين عظيمين بك. قال النبي لا يعني انما انتقم لي نفسي ابدا قال عسى الله ان يخرج من اصلابهم من يوحيد الله نشوف نشوف الناس الآن أطبحت الجزيرة العربية دار إسلام لله الحمد بعدما كانت دار طفء وشيره عباد الاصنام صور لو أن النبي عليه والسلام دعا عليه جاء, جاء الصحابي إلى النبي عليه والسلام الدوس الدوسي فقال يا رسول الله هو سيد سيد دوس دعاهم فما فجاء إلى النبي عليه الصلاف كما عند الإمام مسلم فقال يا رسول الله أبت دوس أبت دوس يعني ما أرادوا الاسلام فالنبي رفع يديه فقال هلك الدوس هلك الدوس رفع النبي يسلم يديه فقال اللهم اهدي دوسا واتي به فاسلموا اسلموا كلهم أسلم. الله اللهم صور لو دعا عليه ما أسلموا ما أسلم. طيب اللهم كذب الله يلعن الله يفعل كما فعلنا نسال الله يلعن. الله يستقم منه. منه الله اكبر شوف دع لهم الهدايه فاسلم سبحان الله هذا حال النبي عليه الصلاه والسلام فهكذا يكون الذي يدعو إلى الله جل وعلا بالخصوص فليس ان يكون ذا خلق حسن تعامل مع الناس انا اقول للاخوه دائما نحن لما نأتي هنا تصبح ليس كما يعني نقول بعض الناس يظن أنه في بلاده يفعل ما يريد بل لما ناتي هنا تصبح الأمان عظيم عليه الناس ينظرون الينا كمسلمين كمسلمين ولما أصبح المسلم مسبه اصبحنا اخواني كرام عيب يقولك ها هذا مسلم ها خلق المسلمين ها يقولك هذا وقت العرب وقت المسلمين دائما متاخر نستاءل الموعد دائما هو الاخير دائما لا يحترم مع المواعيد يغش في الشغل يغش في كذا اصبحنا مسبه ولكن المسبه ليست لدين الاسلام حاشا وانما هذه المسبه تتعلق بها لكن نحن من نسيء للاسلام نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب الديوان الله, الله هذا العيب نحن مش الزمان ومش الإسلام الإسلام بريء من اخلاقنا وما عليه كثير من المسلمين في زماننا هذا اليوم يسال الله العافية ولو تعاملنا بهذه الاخلاق العظيمة والله يا اخوان لرأينا الخيرات والنور الى غير ذلك فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا يوصينا هذه الوصايا صلى الله عليه وسلم اولا بماذا اوصى يعني اولا بينك وبين الله عز وجل ماذا تفعل تتقي الله عز وجل تجعل بينك وبين عذاب الله وقاي اتق الله حيث ما كنت هذه الوصيه الاولى بينك وبين نفسك واتبع السيئه الحسنه تمحوها بمجرد ما تخطي تعصي الله عز وجل اطيع الله عز وجل اتبع هذه السيئه الحسنه تمحوها ما تتركها لان إن الجبال إن الجبال مات من الحصى صغيره بعد صغيره تصبح كبيرة ثم الثالث بينك وبينه وخالق الناس بخلق حسن بينك وبين الناس هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا اخوانا الكرام ان نكون عند وصية النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث عظيم احفظوه احفظوا الاحاديث التي مرت معنا وان شاء الله اسبوع المقبل معنا حديث عظيم جدا حديث التاسع عشر حديث ابي العباس عبد الله بن عباس رضيًا يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ هذا ذكرت لكم حتى تحفظونه قبل المجيء ها <تصفيق> ها فإذا سألت بعد ذلك عظيم هذا يعني مشهور حديث مشهور الحمد لله نسال الله ان يوفقنا ويكل كل خير اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين هداه المهتدين لا ضالين ولا مضلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وتب علينا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم وسع ارزاقنا وبارك لنا فيما اعطيتنا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا يا رب العالمين والله تعالى اعلم صلى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابة اجمعين جزاكم